وَلَقَدْ جَاءَ عَنِنَا فِي السَّمَاءِ رُجُوجٌ وَثِيًّا مَّالِمًا ظِلِّينَ وَحَفِظْنَا صانر إلا من استنقستم ما فعد باعوش مبين والاء وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي ذٰلِكَ مَشَارِبَ مِّن لَّبَنٍ ثُمَّ لَنُذِيقَنَّكُم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين من عليم <estavela> <تصفيق> المستخير وان ربك هو <يحشرهم> انه حكيم عليم ولا قاطئ قولا صال من حماء مسنون فإذا ثويته ونفرت فيه من روحي فقال فسجد الملائكة كلهم أجمل